يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وإن منكم لم لا يبطل فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أقم معهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ لَّيَقُولَنَّكَ أَلَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا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 واجعل لنا من لدك وليا واجعل لنا من لدك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله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 وكفى بالله شهيدا